بسم الله الرحمن الرحيم عمس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى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 كل اا انها تذكره فمن شاء ذاكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره Kutila įnsanų mā akferę Min aį šai'in khalaqa Min nutfate khalaqa hū fakadda Thum sbėl yasrę Thum aį mātą fakabar Thum كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فَأَن بَتْناَ فيِيهَا حَبَّ وَعِنَبَوْ وَقَضبَ وَزَيتَُ وَنَخْلَ وَوحَدَ إِقَغُلبَ وَفَكِهَ تَْ وَأَبَّ مَتَلَْكُمْ فإِذاَا جَ أَتِ الصَّاء يَوْمَ يَفِرُمَرأؤ مِنْ أَخي وَأُِّهِ وَأَبِهِ وَصَاحِ بَتِهِ Likulimri mreį minhom yw mėdėn še'n yūgni. Žūjūh yw mėdėn mūsfira, džahikė mūs tėbšira, Žūjūh yw mėdėn فَامَةُ <تصفيق> الفَجْرِ